أجعلتم ثقاية الحاج وإمارة المسجد الخوام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمد الله والله لا يهدي القوم الظالمين <تصفيق> وا هو دوان الله shin <tiny> Inna <t> Allaha <t> تخو لكم فرائما يمنو ما ترى What? <laughs> like اشتركوا في القناة وَأَنزَلَ Oh Yes! Yeah. Vastuun voi On uh, وما يحل on car وقالت إن صار Uh of -oh. Nuri! Mä well, yeah. دائم <تصفيق> اونه